ناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر الرسل لما نجنده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة يا أيّها النمل، يا أيّها النمل دخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهم لا يشعرون. فتبس مضايحك من قولها، وقال رب: أوزعني.